في سن مبكر هذا شيء يفرحنا وهذا شيء يسعدنا طبعا انا ما اعرف يعني ما الذي درستموه من قبل وما هي يعني الدروس التي حضرتموها سواء كان نعم نعم وانا لا ادري ما هي الدروس التي انتم حضرتموها من قبل في برنامج البيروكس او غيره من الغرف الدعوية لذلك إن شاء الله تعالى سواء يعني ما مو قديما نعم ولكن كنتم تسمعون بعض الدروس ولكن هذه الدروس إن شاء الله ستكون سبب معكم إن شاء الله خير إن شاء الله أنا سبب معكم بعض الدروس في الأسئلة والأجوبة أو سؤال وجواب في بعض أمور العقيدة والأمور الثقية ثم يعني نشوف ما مدى الاستجابة ثم أجدلت إن شاء الله آآ ننتقل إلى شيء آخر وطبعا طلب العلم من البداية يعني هذا شيء يعني طيب وتحمل العلم منذ الصغر آآ يجعل الإنسان بعد ذلك في مقتبل العمر وعندما يتقدم في سن الشباب يكون قويا في العلم ولنا في الصحابة الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خير مثال فقد كان صغيرا ولازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستفاد من النبي عليه الصلاة والسلام العلم الكثير ثم بعد ذلك استفاد من كبار الصحابة الذين كانوا أكبر منه سنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي وسلم مات وكان ابن عباس كان صغير في العمر وكذلك أناس ابن مالك الله عنه عندما صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة كان في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صغار في العمر، ومع ذلك حملوا إلينا ونقلوا إلينا العلم الكثير. وطلب العلم الشرعي ليس في لا صغير ولا كبير. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من به خيرا فقده في الدين. فالفقه في الدين أحباب الكرام لا يتعلق بالسن معين. فمتى طلب الإنسان العلم وتعلم العلم الشرعي هذا يكون خيرا له ونحن نتعلم العلم من أجل أن نرفع. عن أنفسنا وغيرنا الجهل فنتعلم العلم بهذه النية الصادقة لأن العلم هو الطريق إلى الإيمان وهو الطريق إلى المعتقد الصحيح ثم الطريق إلى الجنة بإذن الله تعالى وإن شاء الله نأخذ بعض الأسئلة التي تتعلق بالتوحيد على طريقة السؤال والجواب ولا نفصل فيها كثير ثم بعد ذلك نأخذ أسئلة وأجوبة ونفصل فيها القول ونتوسع في الشرح ولكن بعد هذه الدروس في المستقبل إن شاء الله تعالى وطبعا يعني لا اطيل عليكم لا في طرح الاسئله ولا في الوقت بحيث انه يكون الكلام سهل ويستوعبه الجميع طبعا اقدم ابدا السؤال الاخ انس مرضي معكم يا عبد الله عبد الرحمن جاء من طرفكم الاخ انس ما شاء الله الاخ انس من نص نعم ما شاء الله آه المصريين آه اخوان المصريين <تصفيق> ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حلو قصص صغير <تصفيق> اا واخونا محمد علام معنا ولا لا والأخ محمد علام من كم مو من عورة أخ محمد ما شاء الله أنتم أخوالي يا أهل مصر هم الأفارق عموما أخوالي كل أهل أفريقيا عموما أخوالي طيب بارك الله فيكم اي نعم اي نعم اذا فوق عموما اخواني طيب يا ابناء نبدأ ان شاء الله تعالى بعرض كم سؤال بعد ذلك ان شاء الله نتعرف عليكم خاصة المصريين نعرف المدن التي يعني يسكن فيها لان انا ما اعرف مصر جيد طيب السؤال الأول في هذه الأسئلة هو من ربك وهذا السؤال نريد أن نعرفه جيد في الحياة الدنيا وأن نتعلم الجواب على هذا السؤال. وأن يعلمه لغيرنا لأن هذا السؤال هو أول أسئلة القبر من ربك؟ والجواب على هذا السؤال ربي الله تبارك وتعالى إبقى ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي رضقنا وهو الذي يحيينا وهو الذي يميتنا وهو الذي يقدر لنا الأرزاق وهي الذي يعني يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فالله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء والماء والأنهار والبحار والإنسان والطير والحيوانات والأشجار وكل ما نرى في الكون من سماء وأرض وأوعى ونزو الأمطار كل هذا من عند الله تبارك وتعالى نفس هذا جيده وهم مستقبل ان شاء الله عندما نفصل القول ونتكلم عن نوع التوحيد سيأتي معنى هذا التوحيد فربنا الله تبارك وتعالى يجب ان نعتقد وان, وأن نتعلم ان نعرف ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو الذي خلق السماوات والارض وهو الذي خلق الانهار والذي خلقت بحار كلما تنشف الشارع وتشوف شيء من مخرقات الله تتذكر نعمة الله عز وجل كلما تنظر إلى السماء تتذكر نعمة الله عز وجل بأن الله عز وجل هو الخالق لهذه السماء يعني أنت الآن لو بينا وديك نعدة أو معاك كتاب أو كراسة. تستطيع ان توقف هكذا على الهواء لو ادى ان تأتي بمجموعة من الاقلام كي توقف تجعله النفل الشمسية مثلا لا تستطيع لكن انظر الى خلق الله انظر الى السماء الدنيا كبيرة عريبة لا نعرف لها اول ولا اخر ومع ذلك لا في عندك سندا ولا في شيء كله خلق الله سبحانه وتعالى انظروا الى الارض نشرق ونغرد نروح شمال ونروح للجنوب ونبعد ونزرع وننبت كل ذلك من خلق الله عز وجل تذكروا هذه اللي... وتذكروا في المعمة خلق الله سبحانه وتعالى بعض الناس يجيب شواء الضهور شواء الضهور يرميها في الارض ويضع عليها النار بعد فترة تخرج لنا طباطل او تخرج لنا خيار او تخرج لنا بطاطس او تخرج لنا اي نوع ترني بعد اللي بالذات يخرج لنا بطيخ بالنجان كل هذه النعم الكثيرة العظيمة من خلق الله عز وجل فهذا الخالق الذي خلق السماوات الحب وخلق الأرض وخلق البحار والأنهار والمحيطات والجبال والإنسان والط... انظر إلى الطائر كيف يطير بجناحيه في السماء ما في شيء يفضه ما في شيء يمسكه سبحانه وتعالى خالقه كل شيء انظر إلى النمس كم هو دقيق انظر إلى النحل سبحان الله النحل يأكل بعض الزهارات فيخرج دم العسل الدودة تأكل بعض الأشياء تخرج دم الحرير فالله تبارك وتعالى هو الخالق وهو الرادق وهو المقيت وهو النحني وهو النميت خالق كل شيء سبحانه وتعالى فهذا الخالق وهذا الرادق وهذا المحي وهذا الذي يمدنا بجميع النعم ألا يستحق منا العبادة هل في غير الله سبحانه وتعالى يستحق منا العبادة إذا لابد عندما نعبد من نعبد الله تبارك وتعالى نعبد الله تبارك وتعالى الذي تمن علينا والذي خلقنا والذي رزقنا والذي أعطانا والذي يضر وينفع كل النس والضر بيد الله تبارك وتعالى الرفق بيد الله تبارك وتعالى العمر بيد الله تبارك وتعالى كل هذه الأشياء التي تدور من حولنا في هذا القول العظيم هذا الحصوب الذي نستخدمه كل ذلك بقدر الله تبارك وتعالى كل ذلك بتقدير الله سبحانه هو تعالى هو الذي علم الإنسان هو الذي فع وهو الذي صخر هذه الأشياء في خدمة الإنسان وعلم الإنسان ما لم يعلم فرب تبارك وتعالى الخالق لهذه الأشياء خالق للسماء خالق الأرض خالق, آه خالق الإنسان ينبت الزرق ينبت الأمطار يجري السحاب هو وحده سبحانه وتعالى المستحق من عباده ويأتي السؤال الثاني هذا الرب الملك القهار المستحق وحده للعبادة أين الله لو واحد من نسؤل هذا السؤال وقيل لك أين الله ماذا سيكون الجواب في السماء أحسنت يا عبد الله الرحمن وعلى العرش استوى، ولكن كيف استوى لا ندري، لا ندري. ونحن واقف عند ماء تعلمنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أحسن، وهذا قول الإمام مالك، وقيل قول الأم سلمة رضي الله عنها. فالله فالطورك وتعالى في السماء الرحمن وعلى العرش استوى. ولا نلتفت إلى غير ذلك من الأقوال ولا نلتفت إلى قول الجهل الذين يريد أن يحرفوا أن يميئوا العقيدة نحن بالفترة أنت الطفل الصغير لما تسأله أو ساعتين أو ثلاث سنوات أولا الله أول شيء بيعمل، يشير إلى السماء يشير إلى السماء الإنسان عندنا من الله عز وجل علينا بنيمة. يا أخي سبحان الله أنا أحيانا يعني كنت يعني في بعض المناطق إن بالسكان أو نقول مثلا في منطقة هيك يعني زراعية أحيانا تجد بعض الطيور تنزل تشرب وبعد ما تشرب تنظر إلى السماء تنظر إلى السماء إنسان اليوم أي إنسان بفترته السليمة التي فتراه الله عز وجل عليها عندما يتيه الله عز وجل نعمة من النعم إلى إلى توجه.